تفاصيل كتيرة بحبها اهي فيها وانا كل امالي في دنيتي ألاقيها بتنلي فيها كل حاجة بحبها وعنيها دي حكاية انا كل امالي في دنيتي تتحك لدي كل حاجة بحداك وعلي هدي